زعم الذين كفروا الَّذي يبعثُ قل بلا وربِّي نتبعثُن ثمَّ لَتُنَبَّأُن بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.